قُل لَّوْ وَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي إلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَ لَجَعَلِيَهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا أَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدوا لهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وما كان في ضلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم فإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ